ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلها آخر ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم مل ممدحورا أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا إنكم لتقولون قولا عظيما ولقد صرَّفْنَا في هذا القرآن ليذكروا وما يزيدُهُم إلا نفوراً هُلَّكَنَّ مَعَهُ آلهةٌ كَمَا يَقُولُونَ إِذَا لَبَتَغَوُّ إِلَى ذِلَّ عَرْشِ سَبِيلَ سُبَحَانَهُ وَتَعَالَى أَمَّا يَقُولُونَ عَلَوٌّ كَبِيرٌ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 وإذهم نجوى إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا عدل مسحورا أَظْرِ كَيفَ ضَرَبُوا لَكَ الْأَمْثَالَ فَظَلُوا فَلا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلَ وقالوا أإذا كنا عظام ورفات أإلا لما بعثنا خلقا جديدا.